وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذايكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 أن النبي أولى بالمؤمنين من آفوسهم وأزواجه أمماتهم وأول الأرحاب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين.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 فوقكم ومن أسفل منكم وإذْزَاعَةِ الأَبْصَارِ وإذْزَاعَةِ الأَبْصَارِ وَبَلَوَةِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزُلُ زِلْزَالٌ شَدِيدٌ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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِذْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن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 ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة، وآتينا الزكاة، واطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.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 64. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصامرين قائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما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 وَقَرْنَ زَوَّجْنَاكَ هَانِكِي لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَنَ نبي من حرج فيما ثرظ الله لهم سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أمر الله قدر ما قدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله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 ما افا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي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 129. ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله